<تصفيق> <تصفيق> اين 39 مش بالفرض ها مش الاضر من من القاعده التي تقرر بها الصيغه ظهرت الى قزيت برضو عين الامر بالكفاءه برضو عينها مفهوم الكفاءه فرض الحي و فرض كده ان فيا يد ذكراده لهذه المساله دي ثلاث مسائل كاني له طبيب الى ختي بي عيني وفرض كفايتي هذه النأذب مكرره ثلاث مسائل الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية فرض العين هو الذي يكون فيه تكرر وهي فائدة صلاة صلاة الخمس هذه فريضة فرض عيني. لأن في تكررها فائدة وفرضه الكفاية هو الذي لا يكون في تكرره فائدة انقاذ الغالق فرضه كفاية إذا انقاذه واحد, واحد ثقفاني باقي لماذا لان هناك فائده في تكرره او انقل علم للاضطراب لحوف البحر اللي اضطر هنا ادي العدد ايه هذا ولا الصخب بينا بينا فوق العيله تضر العين يتكرر لكونه لكونه تكرره فيه زائدة لكونه تكرريه لا يتكرر لانه لا زائد سفي لا حكمة في تكرره بس اذا تكرر يصبح عادة فرض الكفاية تكرر ويصبح عادة هذا هو هذا ثم ذكر لها ثلاثه مسائل هذه هذه وهذه القاعده هذه ذكر لها ثلاثه مسائل المساله الاولى يكفي اذا القوت الامامي للمامور ايه الكفايه ضمن الاسئله سويا هل ينبغي ياخذ اولا الخوي في كثير من ثوائد يعني إذا كان هناك فرض كفاية مئة بات مئة أنه كلهم يخاطبون به ما سيسقط عنهم الإثم إذا المفعله أتم ما سيسقط عنهم الإثم إذا ظمنوا أنه قد أدي ذلك السر إذا ظمنوا أنه قد أدي ذلك السر يسقط عنه الإثم لان غلبه الذنك كده يمكن تيجي تعمل باور يعني غلبته الذنك عكس كده كده ادي مساله مساله ثانيه هو اداه فاعله فايته يسقط اذا غدا اذا وقع ظن انه آه انه آه قام أحد بهم إذا مات ميت وظلمت ظنًا قوياً أن هناك من يفلي عليه فلا تذهب للصلاة عليه يسقط عنك يسقط عنك أيه العالم, أيه العالم بهذه الميت يسقط عنك إذنه إذا ظلمت ظنًا قوياً أنه يفلي عليه هذه المسألة كله المسألة الأولى كيف سقوط المأمور على اشتفاية رمض الجانب لا وقوع متحقيقة حتى لا يضغط على الرمض على رمض الجانب ذلك سقط على سؤال إذا كان وجوبه متقريرا على الجميع فكيف سقط على من لم يفعل بجانب بالعباده الثانيه البدانيه طايزه توعديه بس دي موجوده في هذا هذا تعود اقول لك تفرق عباده هيك ها من العباده العباده والعباده هذه هذه هي النيابه النيابه طريها قائله ان العباده الثانيه باش يتفلا هذا في لي ظهر اليوم وين الصبر لي اا في مكاني صرا كان العبادات كذلك هذه القاعده تمنعه هذه قاعدته هو ان اا غاعات لذ الذي يمت هذه هي هذا اللي واحد صلى لقيت قال بلازم بقى بقى بقى انا بناء أسقط أسقط عن ودي بقى ان النيابه, النيابة في في في في, في لا تصح العباده ومن اكال النيابه لماذا يعني يخالف لا terrible كانت ازيده سيكسرت. كان في حكمة. كان في ازيده كان في ازيده فخلال سقط علي دنهه لكن السقوط, السقوط. السقوط. لم يكون بسبب النيابه وإنما هذا السقوط لعزم وجود الحكمة دي لعزم الحكمة دي لعزم الحكمة لعزم الحكمة سبب السقوط ليس على أحد يعني ما أشتفت عني أن صارت الجهازة واحد وإنما سبب سقوطي صارت عني هو أنه لحكمة لفائزة من صارت علي أرض نخرى ان ما صلى صلاه إذا وحيدة بخير في وحيدة اذا صلى وحده ارقى الى الجامع بخلاف الصلاه صلاه خفيت إذا صلى وحده لا يغني ان اخرته ففيه حكهته ففيه الصف بالجنيد صلى صلاه بعد اخر صلى واحد فقد سقطت الصلاة بايشياء سقطت لا بشألي. لا, بك... لا... لا... لخسف لان شخصا لا بعن الاخر في في اذيه خسارته لا لا ليس خطؤه بسبب غيابه وحده نيابه عن المحكم وانما لأنه في خطؤه بكونه لفائدهته لانه لا في خسارته مره اخرى هل هو فراوس فراوس صارت صارت في بعضها صار Unaware... لا لا ده سنه لا ده سنه واحد وخلاص يعني كده كده هذا هو يعني لو انا السؤال السؤال اللي بايده ايبادته لا في شيء في نيابته وهنا في صرف الجنازه هي عباده من العبادات الذي يصلي ماذا ان النبي صلى الله عليه وسلم جواب ليس حاله المصلي هي التي كانت سببه في سوء صفه الذي يامل المصلي وانما الذي افقد صفه علامه المصلي هو ان سعته اذعنيك بس يا حتى يا جماعه حسب هذا هو لانه لا فيها لا فيها وان العبادات لا هي بهذه او في الجزاات هي بس ف اذا الشيخ الدين دياب تو هيثتي اسقطت ف فعدم يصلي وان النبي اسقط هذه صارت هو انا سيدتك انا سيدتك وهذا من حكمه النبي اساسا لان الشفاعه اوجب ان يصلي واحد إذا أصلنا وحيدة أغنى علينا حاليا فلا فائدة في عادة السرطة برة بل تكرر هنا هو السؤال سأل القراء زوابوا سبب السقوط هل على أحده بسببه أنه لم يكن لديه حين أنزل قلت سبب السبب سبب سبب سبب ما يعني سبب السبب يعني سبب سقوطها هو صارت احد وصارت احد سبب بذلك جاد الحكمه دي قاعده تبرق هذا هو سبب سبب ولك سببين السبب الاول ما هو هو الانابه لديك. والسبب الثاني هو دي ادي صار عدم وزائده ولك سببين وسبب السبب سبب السبب يعني سبب السبب سبب الاول هو, هو في في السبب سبب سبب النائدي بسبب جسد والسبب ليس بابانوشي ما هو اللي جسبب عن الناس هو ادوات حكمتي في اعاده هي على الصحه ده سبب وسبب سبب سبب انا سببه السببه وفعله هل سببه في سببه في, في عدم حكمته لين لا يبقى في حكمته فهو سبب والحق أنه قاعدة ليس بحقها على الإطراق في هذا التنمع عليها في موضوع هذا وقاعدة هذا قاعدة ليس بحقها هذه هذه المساله هذه لك اشكاله وراده صاحب الكتاب صاحب الفروق فاجاب عنه قال سياب وديما احب واب يعني ادش شويه شويه يعني فالصديق ليس يفرق علينا جميعا فاذا صلاحها واحد تساوين تساوى الناس في الناس في الكيت ليس قوتي هم تساونه في يتوافق الاذل ذلك الذي صلى عليه جبريل واتبعها حتى تحتفوا كان له كبران من الادب الذي صلى على ذاته وتابعها وبقي احددته من دفنها كان له كفنان من الأذر والذي لم يصلي لم يحصل على شيء إذن سوية يقول الشيخ صاحب القرق يقول ليس سوية في الأذر وإنما سوية في ثقوط كل من المصلي وعدم المصلي متسويان في ثقوط ليس اللي صلى عليه ومن لم يصل لهم علي أما حصل الأدوى فهم غير متسويين كان إجابة عن أسرار كيف نقول إنهم مستوية وهم المستوية نقول المستوية في ثقوة الإذك والمستوية في حفل الأدوى الثانية الثانية ورد فيها إشكال هذه الثانية أتبع هذه الإشكال نقل صاحب التراث التراث في الفقه الملكي كتاب عظيم قال اللاحق بالمجاهدين بعد كان سقط الفرض عنه يقع كاله فرضا بعد مال يكون واجبا عليه يعني إذا الأمير إذا دعا إلى الجهاد واختار من تقاتل معه فذهب هو وجماعته لم يخطر ثم إن بعض من المسلمين أرد أن يشارك في هذا النساء وفي هذا الجهاد تلسحق بهم قبل ان يزحق وجب علي او الميدي لانه الميعية ولكن ماذا ان يزحق بي صار واجبا صار واجبا علي يعني هنا يأتي اشكاد صياد نقار صاحب الطيرض ان لاحق بالمجاهدين بعد ان كان فقط الفرض انه بعدم تعيين الامير له ثم انتحق, انتحق بهم انتحق بمجاهد اختياره وفعله هذا ماذا يعدهم فعله الى جاهده الذي انتحقه هذا الذي انتحقه انتحق. بالمجاهده ماذا واجبا فرضا اصلح فرضا كان قبل, قبل ان يلتحقه كان لا يجب لكن بعد ان اتحقق ماذا افرح يعني الشرعة بالتأي هذا فرض يقول فرض الكفايتي اذا وقع في الشرعة اصبح فرض عيني اذا اتحقق يعني فرض عجازة فرض كفايتي لكن اذا كان بديت الله اكبر صليت الله اكبر اصبح فرع عيني انتحقك فرع عيني انتحقك لان فرع عيني تتعين بمجرد شرع فيها اذا هذا الذي انتحق بدأ انتقف عنه الوجوب لعدم تأيين الامر له انتحق بمداهده بمجرد انتحقه مداهده كان الزهد واجما عليه لانه شرع لانه واجما اين يأتي تشكال هنا هنا يأتي تشكال ما لم يكن فرضا اصبحت فرضا يعني شيء لم يكون فرضا اصبحت اصبحت فرضا بعد لم يكن واجبا عليم وأن لذلك لما هي الا الا هذا الشيء لم يكن فرضا اصبحت فرضا أن لذلك بأن مصبحت الوجوب لم تحصل بعده وما وقعت الا بفعل الجميع وجب أن يكون فئة الجميع واجبا لأن الوجوب يدفع المصالح فحفظ الفئرس ذلك؟ ألل بماذا؟ بالوجوب لأن مصلحات الوجوب لم تحصل بعد وما وقف إلا الجميع فوجب أن يكون فئة الجميع واجبا لأن الوجوب يدفع المصالح يتحقه للمجاهدين لا يتحققه الفرض هذا الفرض لا يتحققه قبل الشرعي في البيان انما يتحققه هذا الفرض بعد بعد الوقوع الجهاد ذلك بأن مصلحة الوجوب الذي هو الجهاد لم تحصل بعد لتحفور بي في حقي يس ما وما الصحوه لكن نذهب الجميع هذه لم تقع الا بفضل مشاركه الجميع في زياده الكتاب وجب يكون بذل الجميع واجبا لانه وجوبه يدفع المصالح مدى ما لم يقع الجهادة هناك مفرحة لا, لا مفرحة إذا لم يقع الجهادة إذا لم يحاربوا فيها لم يقع الجهادة والوهب عند عند الجلي وعند وقع المفرحة قال قلت يعني يعني كان الرخو اتحق واجب ما سيتحقق يتحقق عند وفاء صراحه اليك لا يمكن تتحقق الصراحه ليس هو هذا الفرض الا اذا أداه الجميع فرض نقول نقول هذه الفريضه الا اذا الا اذا ادوه جميع فاذا ادوه الجميع اصبحت اصبحت ذلك الفرض وكان في مصرحاتي من المصالح وإن كان أمر هكذا فقط سقط سؤاله حيث قلت وقع في أله فضا ما يكن واجبا وقع في أله فضا بعد... ما لم يكن واجبا قالوها في ادوباي قالوا من مستحيل يجب يكون عليه بالتعيين وانم اصبح واجب عليه بالاستحقاق بمجرد استحقاقه اصبح فرض لكن الظاهر ليس مثل هذا الظاهر ل... لا يكون فرض حقيقيه حقيقه الا إذا وقع بعدا المصلحه والمصلحه بدا تكون بعد, بعد وقع الزهاد العبد مطلع يطفق ذراعه الشراء الجهاد الجهاد العبد نصبح نصبح نصبح على هذا الليس قلت فرض كماية على أحدين إلا بعد وقع ذلك الفضل يعني هذا بمجرد الانتحاق ماذا أصبح واجبا و الذي اتحق بالمذاهدين لم تسقط عليها ايضا من الفرد إلا إذا أديت الناس هذا الذي اتحق بالمذاهدين ليس اتحق عنه الفرد والوالهب إلا إذا حارب فإذا حارب فإذ ذلك يتسقط عنه, عنه يعني قبل أن يلتحق قبل أن يلتحق بما بالمذاهدين لم يأتي عنه لم يعجب عليه الزهاد لكن ماذا ألس انتحق بالجهاده وجمع عليه لما انتحق بالمجاهدين أصبح الزهاد واجباً عليك واجب ولكن ما سيبرأه سيبرأ ذي قدوه عندما يجاهد فعندما يجاهده يسقط عنه الإلم فما دم المجاهد يبقى مطالماً بالجهاده لما انتحق بالمجاهدين يذب عليه من يجاهد لأنه اتحق بالمجاهدين فماذا من يجاهد فإنه مطارب بالذيك الزهاد فليس قطعونه إذ مطارك الزهاد إلا بعد أشهر على الزهاد هذا إجابة يعني هو كان هذا المجاهد كان الزهاد غيره واجب العالي يعني إذا كل ما اتحق بالجيس واجب العالي لما أصلح واجبا عليه الواجب هو لا يسقط إلا بعد أذاء المصرحة يمكن إذن هذا لا يسقط يدم عليه يتأين عنه الجهاد ولا يسقط عنه مطالبة الجهاد إلا إذا جاهد فعلا فعندما يجاهد الجهاد يسقط عنه يسقط عنه, عنه الإكبر يعني هذا هو هذا واجب أول لم يجب عليها قبل أن يسحق الجيش كان واجب من عليها لما الجيش أطبع الجهاد واجب من عليها لكن وهل جعبه من من من الإذن لا يبرئه, يبرئه, يبرئه من إذن هو جهاده, جهاده لأن الفرض سيعتبر إلا إذا وقع إلا إذا الدرس ينصحك الى اذا سادت سادت في حضرتك لذيبته يعني برضو ازاي في هذا لا تعتبره فقط ان بعده اداء الواجب قدر اداء واجبك لا تعتبره لا تعتبر ذلك الواجب لا تعتبره ايبدي او فحدون الا اله با يعني ده ان ده متصارفه واحده فلسفه علميه ليس فقط انا والاهم ان بدا ان بدا السيد بالشور ان بدا الشوريمه قال يا بودي انا اطال نشبدي على هذا على على انا على فرض كفايه فقط حتى الي فرض لي يهدم يحدد وين حدودي صح هو حد حقيقتي وحقوقي حقيقه الحقائق حقائق حقيقتك الحقائق دي المسائل الألمية بما فيها الوجوه الوجب يك. فهو مما بعد وجب هو كل ما لا يجوث كل ما لا يجوث فهو فهو وجب يك ما لا يجوث طاقه كل ما لا يجوث طاقه فهو وجب هذا الذي هذا الصاف على الزبية الناس مطالبون أيك والذي لم يصلي وجب عليهم وجب عليهم الغاب ياس ماذا وجب عليهم الغاب يريد ما أن تؤديه فماذا ما يؤديه هل يسقط عليهم الوجب لا يسقط عليهم لأن ما هو هو الوجب هو ماذا ما, يز... ما... ما يجوز تكره وهذا وجب بعده صرف الزكيه لان قلنا ان ذو كل لا ثم إذا اذا كلنا مطالبون يا سلام وكلنا ليس قض علينا اسمه الا اذا الا اذا ادينا ما دون قد تركنا لا اذي هو تعريف هاد يعني يجوز صح؟ وايش حد اللي مصلي؟ ماذا فعلت؟ تريد ان ادائي واجبات ما فعلنا اذاً اذاتيف هو اذاتيف يعني هذا يعني هذا يعني هذا الموضوع موضوعه موضوع فرض الكهية وسقوط الوجوب من لم يفعل صلاة مثلا سقوطه يتعرض معه مع تعريف الواجب الواجب يقول ماذا يقول الواجب الواجب هو الواجب هو ماذا يجوز ما ماذا يسعى حدا تركه هنا وجب علينا أن نصيه على البيت لجلزة الذين صلوا قد أدفوا والذين لم يصلون لأنهم يصلوا تركوا واجبا تركوا واجبا لأنهم طالبوا لا بالصلة علينا كيف نقول هذا ؟ إذا هدمنا يعتبر هدم هذا هدما لماذا ؟ وإذا قلنا وإذا عقبنا هذا الواجب إذا صبرنا هذا الواجب وهو ان الواجب ماذا يتعثره يجب ايضا هذه القاعده بلات قاعده فرض, الكفاية. فرض الكفاية لا. لا, لا لا لا يعني على كل احد ان ما كل الفروض كلها فرض عيب يعني فرض هذا ما كانش اذا كان اذا اخذنا بفرض الكفايه يستدعي هذه المداه قاعدة من القواعد وهو تعريفه تعريف الواجب إذا إذا, إذا طبقنا تعريف الواجب فلا, فلا. فلا. يوجد فرق الكفاء وإذا كنا بفرق الكفاء طبقنا فرق الكفاء يكون هدما لا حسنا سؤال تعريف الواجب لا يجد طرفه مطلقا ما لا يجد طرفه هجب. الواجب ما, ما ليه تزو؟ ليه تزو حتى لا يجب ثقه مطلقا ما لا يجب ثقه ما هذا الإجابة يا ناحا الواجب يعني في الظهر هكذا هذا سؤال وارد هذا السؤال أنت مطارف بالسرس على الجنة دا. واجب عليه ولم يجب لك يتعث ثقه وأنت لم تفرني أقدرك تواجبا أو إنها تتعرف غير صحيح لما أنت تترك تواجبا أو إنها تتعرف غير الصحيح هذا الإجابة هذا الواجب الواجبات وانا كمل الواجبات ما شروط باش وانا الواجبات بلا شروط اي واجب اذا شرط وجد هذا هذا واجب يعني هذا متف هذا شيء واجب ولكن شروطو بدالي انا شاطر كان هناك شرط مفقود في ذلك الوادي ليس هذاك الوادي غير الوادي يس هذا هذا في الوقت وكذا فاستعمل وقتك الوقت فاذا المدخل وقت لا تضيع وقتك كذا يكالك هذا الـ هذا الجو الادائي فرض حق ولكن له شرط وهو الاستماع نعم اذن اسمع قدموا ازعوا في استماعنا شرط هذا في وجوب فرض الكتاب يعني لا يجب علينا لا يكون فرضا الا في الاستماع لا يوجد إلا باجتماع عندك إذا بوجود جماعتين فوجود جماعتين شرط فيه لم يوجد اجتماع إذا لم يوجد اجتماع وصل واحد أو ثاني سقط سقط عن يعني يقول الواجب لا يجب تركه عندما تتوفروا فيها الشروط اما اذا اختل الواجب الذي يختل فيه شرط من الشروط لذلك الواجب يسقط قمضوا ماذا فعلها لهم الإدابة التي أدبها وجوابوا شوه السؤال السؤال هذه المسألة نقضى كبير على حد الواجب على مشكاك الواجب لأن الواجب ما معنا فالواجب هو ماذا يسع لأحد فرقه لا يسع لأحد فرقه فإما أن تصح الحدود المذكورة إما أن يسع هذا الحد هذا الحد وهذا التعليم للواجب المفيدة بأنه لا سبيل إلا فرقه لأن الواجب يفيد أنه لا يجوز فرقه وفي الثالث الذي وجب عننا جميعا فإذا صلنا واحدا قلنا للمسلك فرق الواجب ويبطل هذا الجريء قلتم هنا يبطل إذا أتضرنا الواجب يبطل ما قلت بأن, بأن إذا فعل الواجب فقط على الباقي لم يقف هذا إذا أتضرنا التعليف الواجب لم يقف التعليف فرض الكفاية يعني الواجب يبطل فرض الكفاية وإذا وإذا حققنا معنى فضل الكثاء يسقطه معنى الذي يقول الواجب ما ليس عوث الكثاء وفي قولنا قول بفضل الكثاء يؤدي إلى فضل الواجب وإما أن تفصحها تطبط الجواب الجواب أن نقول الوجوب في هذه الصورة مشروط بالاتصال و الاجتماع مشروط اشترت على الجاند القرآن لابد من الاتصال لابد و الاتصال و الاجتماع مع الفائلين اللي صلّوه اللي ما صلّوه شيء و كأنه ان مع الاجتماع اذِم ان مع الاجتماع اذِم كريم وتذكروا معلي سي ما الى يتصور إلا, الا اذا تصارك الجميع طب ما جاء قاعد بما بيت لدي تصوروا الجميع استمعنا اداءنا صليوا طب لا الزادوا فرقوا الزاد متى يكون اذا اذا زمانا قلنا وصلنا بعض الأذنب البعض هل يكون الإثم أم لا يكون إذا وصلنا واحدون أو يكون لما ذا لأن لأن يكون الإثم إذا ترك جميعهم فإذا لم جميعهم فلا إثماء فلا إثماء فلا إثماء ذلك شيء إليه وكايدة أن الوجوبة المشروطة ينتفي عند انتفاء الشرط جديده اذا تشركه انت تشركه يس وهنا الشركه هو اهتمام يس انا ودي فينا فاذا سائل اللي الجميع لم يخلي ولا واحد منهم يذكر اسمي يس يعني الشرط. يا ساعه جنازتي شط في خطه امي انت فقت على جنازتي من جماعتي انا عندما جميعهم لأنه في هذا لانه صاروا يجاذ بيادر واجبي ياذوجبي الواجب السيدي اقول اذا ليس شرط في في صارة الضغر كل أنا أصلي لكن الشرط ماذا جعل؟ جعل الشرط في صارة الجماعة ما هو الشرط الشرط هو هو الزماع فإذا وجد الزماع على صارة الجماعة ثلث ثلث لوعد من الجماعة فماذا تكون جماعة أزمة فإذا قديت صرطة مثل الجماعة فقط الإنسان إذا هذا هناك فرض تصفرط فيها اتفاق الجماعة عليه وهو اشترط اشترط الاجتماع عليه وهنا لك غرائط ليش اشترط لجاء الاجتماع عليه وينها الخطاب يكون مو فقط بيها هذه فاز كلنا مخاطبون بها لا لا ان هذا بيد الافراد ان صارت الجنازه في مخاطبونه اجتمعت ان هناك الواجبات ان الشرط هي الاستماع والواجبات التي استوفت شروطها يتم يعني اختلخ كل اختل الواجب لي ليس لا يوجد تطابق لكنه لا يوجد تطابق اذا لم يكن مشروطا بشرط اما اذا شوري اذا شوري الواجب ساقطا هذا هو خطه الدرس باداء بعض فردي من باب الجماعه اذ خططت لأن شرفة لان شرفة لأن شرفة لان اشترط الجماعه ان مخاطبين بهذه حاله الجماعه فاذا صار في تلك الجماعه اثرت ماذا سقع فليخ الاسم اذا مات واحد وما فينا تعليل ولا هذا كله انا مخاطب انا جماعه بان اختيارك لكل شيء واذا ماذا بشعر علق الاجماع على انا فك جماعته لصلاته وذاك ثم ذاك بعده ذهب هذه ديكس هذه ديكس هذا لجماعه الاخرين ايما لا عليه لان لان الشرع والخطب الجماعه وخطب الافراد فصارت ضروري وجب وجب وصارت ديرا اجل الذاري واجب لم يستفد لم يخاطب في سعود الجماعه وانما يخاطب فردا فردا اسره في الجنازه اسره على جماعه فاذا تركت الجماعه ذلك الفرد ادمت واذا صد بعض منا فليس اسما اذا يعني, يعني نقول الواجب لا يجوز تركه إذا كانت إذا إيه؟ إذا يكون ذلك الوادب مشروطا بشرط أما إذا كان ذلك الوادب مشروطا بشرط كاثرة الجنازة فإن الشرطة هو أن الشرع يخاطب الجماحة لا يخاطب الأخراف انظر هذا يقول والجواب أنه أن الوجوه في هذه الصورة مشروط بالاتصار والجماع والاستماع مع الزائدين يعني صارت الجنازة مخاطم بها الجماعة لا فرد ولش كأنه إن ترك مع الاجتماع أهم إذا تركت الجماعة وتركوا مع الاجتماع لا يتصور إلا إذا ترك الجميع, الجميع صارت الجنازة ولا يقب حين إذن انتحق الجماعات يتحقق عليها الإقاب إذا لم تقم بذلك الواجب والقاعدة أن الوجوب المشروطة والقاعدة أن الوجوب المشروطة بشرط ينتظر عند انتفاء السرط الذي له عند انتفاء سرط الذي له فإن كان منفائدا عنه كان شرط الوجوب مفقودا فذهب الوجود إذا كان منفاردة لماذا صلت؟ واحد من الجرعة منفاردة كان الشرط الوجوب مفقودا الشرط الوجوب مفقودا عن المفقودة لأن الشرط لا عن أفراد الشرط معلق فاج هذا هو يجيبه مشروطه بجرعة وهنا, وهنا إذا صلت, صلت واحد وإذا لم يصلي واحد منه لم يكن آثما لأن, لأن الشرطة لان الواجبه لم يكن ما له فقط للواحد بالفرض كان ما له بالجماعه والجماعه ادت, أدت. ذهب الوجوب ولا ادب ان يكون الوجوب مشروفا بشرط الانتفاع ومفقود عند الانفصاح عند الانتفاع عند التفاني الجماعي كصيره السابقه على عدم شرطي كان وكان وجوبا والتضامن بها فعند الانفصاح افاد عند الفرض وسبع صلى ظهرا من جماعته ويوجب وانقضى بالجماعه يجمع وحده اذا ترك فرضا ليس عليه فان الواجب لم يكون موجه الى الفرد وين وكان موجه الى الجماعه اذا كان كده كده, كده حصل وجب المشروطه إذا أُدّيّا كان أفهل الحد وكان فيه الإجم مؤمن عديما وإذا لم يؤديه جماعته إذا كان إذا تركته في جماعته كلها على هذا الإجم لأن هذا الإجم معلق على جماعته فإذا أصل له واحد من جماعته والذي لم يصل إليه ما لأن الثلاثة الذي علقت على الجماعة قد أدى واحد منها لهذه الثلاثة فالذي يؤدي ل... لا يجمع عليك لأنه لا ليس... يجعني ل... أقول الشرق لأن الشرق هو جماعة هو أن الفرق يتعلق لا يتعلق بخير من فرق الظهر فإن الواجب معنق... معنق على كل فرق من أخرق من فرق الظهري وإذا المعلق على الجماعه المعلق على حتى راس يعني تطبقوا ايش تطبقوا في اجتماع يعني لم يكن المخاطب بها جماعه الجماعه وكان مخاطب ب فرد فرد انت صارت الجلسه فان مخاطب بها جماعه دعاء المخاطب بها, بها جماعه فان صغت في جماعه صارت ادبا بعض منهم مثلا فقد قضيه السنه تقول ان اليم يدي الى لا عليه لانه يذكر واجبات بان الواجبات يتعلق بالفرد وانما تعالى الجماعه هذا وش هذا هو هذا هو الفرق يعني ان الواجب هناك واجب بشروط وهناك واجب ما هي الواجب لغير بشروط يجب أداءه على جميعه انا كل أحد أما الواجب المشروط إنما يؤثم من تركه إذا كان إذا كان ذلك الشرط معنقا به أما إن كان غير معنق وإنما تعلق بالجماعة والجماعة أدى واحد من ذلك الطرق فلا يسمع على من تركه لا, لا يسمع أنه ترك واجبا فهو المطرق واجبا لأن لان الواجب لم يكون فرضا خاصا به فقط وانما فرضا بجميعتي وجمعاته اذ فرد من افراد من ذوي تلك ذلك الواجب فسالت المسالفه قال شيخ رحمه الله مختصرا ما قررته من باب الفرض الكدايه وفرض العين الا تكون صلاه الجنازه فرض كدايه فان امسها من الواجبات للميت والمتحصر بتحقيق يعني كل ما هي حكمته فرض الكفايه وفرض الكفايه اهو اللي بدا اداءه بدا ان يؤديها كما بدات هايتك تخليك تحس بقدوه هي صارت الجنه المغضره ياس ولكن هذه ظاهره محققه اذا فنينا على الوعي وقال ذا يتحقق المرئيه الزميه او سودي الافضل بس بدا وكانها ارتكيدا هذه كان ال اي صحيح هذا هذا صحيح من فرد الكفاية لا تبقى بعد أدائه حكمته هنا نقول تبقى, حكمة. تبقى حكمة حكمته تبقى حكمته في أداء الجنزة في أداء فاق الجنزة ربما الذين يكونوا على الجنزة تحصل بحكمته وهي المطيرة فيحتاج إلى خارط الأخرى لتؤدي تلك الحكمة قد تكون تلك الخارط لم تؤدي الحكمة في الصلاة ثوائي المغزيرة فتحتاج إلى صلاة ثانية هذا. هذا. كأنه يقول هذا تعريبه حبي يهجم القاعدة قاعدة فرط كفائي هنا فرط كفائي ما هو؟ هو الذي يتكرر بكونه لا فائدة في اتكراره نقول هنا فائدة في اتكراره لماذا؟ لأنه قد قد تكون لأن, لأن الحكمتها هي المغبيرة وهل نحن متحققون بأن المغبيرة ده وقعد لم نتحقق قد تقوى قد يعطى الربين قد لا نظلوش فاللي علمين وما يظلوش ربي ممكن أه ألعب؟ قد تبقى شراء هذا غلبة الظلم قد تبقى أن هذا غلبة إجابة أخرى, اجابة اخرى عز ان الناس على الميثاق فليجعلن اللامطرب ان المطلوب ان يضمن بحو... ان المطلوب يحو... حصوله المطلوب حصوله غرضه المصيره هذا هو يعني مش احنا باش مطالبين باش نحقق المصيره هذه شنو صار هذه المصيره ماشي ما نحن مطالبون بها، غير مطالبين بها، وانما نحن نظن، نظن، من الله نظن من الناس وقال انه يغلق لهذا البيت. يرجع الى المساله السابقه والله يعني، نبي، بيحصل المغله التي حكمت بالصرف، نظن نبي السعوديه، يقول لنا هم تحويله، احنا مطالبون بها، غير مطالبين بها تحويله، الذي اعطنا والله فاذا قلنا الله سبحانه وتعالى يا غيره يا كره ذلك بينها كده ذلك الضنكاليه هذه القاعده وهو وهو الذي يتكلس في تكليس الكروجه ارسيا برحمه مختصره ما قررتم من جانب بيت صار وفرض العين ان تكون صلاه الجنازه فما كيفيتها على الحساب الله على الحساب الله العلم والحكمة هذه مثلنا مطلحاتها المغفرة للميّن ولا متحفور بالحقيق ما رجل محقه ما متحفور بالحقيق؟ صراته؟ نبه حقيق ماذا؟ هذه صراته على جرده ماذا من التحقق؟ حصول المغفرة؟ حصول فصنته لم تحق حكمته فارد فإذا لم تحق الحكمته يدي وقت وصله مرة أخرى لإذلال لإذلال تحق ولكن يؤدي هذا يؤدي إلى مثلا إذا استثلت يؤدي إذا استثلت واتثلت الجواب أنه لا أطالب بحصول يد بصيغه لا اطلب استلام طلب بل اطلبه حصولي وغلق المغفله وهو حاصل والله ادم هذا الامر انا, أنا. لم يجب اذا كنت في الراسة مثل المرأة الذي كانت تقوم بالنسك ايه صلوا عليها و اعاد عليها ايه ايه و اعاد انا عمي فانا فيها مطلحة صرحة ما فيها مطلحة صرحيني صارت انه في كارتك خاصة اللي صرحة اه ما في بين امري المسطره افضل من المسطره الامره ترى المسطره مطلقه مصنق لا تشرف لأن الماء المطرف يعني لم يصحب خيامات الأنصيلا الماء مصنق ليس يقيدوا ماء الورد أو ماء المطلق غير مقيد ومصنق الماء, الماء, الماء يشمل كل شيء يشمل عام وعام يشمل ماء الورد وماء كذلك الأمر المطلق ومطلق والأمر البيع المطلق ما مثلون ريا يا كده النهارده بالظبط انا ايه يا حاج قاعد بتكلم يا رمضان هات هذا كل شيء